وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة هُوَالبَلا وَرَبِّي لَتَأْسِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْجُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْحَرُ مِنْ ذَلِكَ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 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَنَّا لَهُم عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِمَّا سَأَتَهُ فَلَمَّا قَرُبَتِ الْبَيِّنَةُ الْجِنُّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ يَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كنوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور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 وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير تيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فدعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 فَسَنَنُّ النَّاسَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 119. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا 110. وأشروا النظامة لما رأوا العذاب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 قالوا شبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ظرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون